Book 63. 360. 360. pytań, Sześćdziesiąt trzy. Trzyzestun. Trzyzestun. Zdawanie Gram w tenisa. Tenis. Tenis. Gdzie jest kort tenisowy? Ejna يوجد ملعب تنس Masz jakieś hobby? gram w piłkę nożną gdzie jest boisko do piłki nożnej e يوجد ملعب mebu قدم؟ boli mnie ramię ذراعي تؤلمني. بالو مني ترست قدمي ويدي تؤلمانني قدمي ويدي تؤلمانني ايضا. gdzie jest lekarz؟ يوجد طبيب؟ اين يوجد طبيب؟ mam samochód. عندي سياره. عندي سيارة مام دش موتو عندي ايضا موتورسيكل. عندي ايضا موتورسيكل. سايكل كجيس باركينك؟ اين يوجد موقف سيارات؟ اين يوجد موقف سيارات؟ مام سواتر عندي سواتر عندي بولوvert. ممتجر كورت كايجينس. عندي أيضاً جاكيت وبنطلون. بنطال جينز. عندي أيضاً جاكيت وبنطلون جينز. كجيس برالكا. أين الغسالة؟ أين الغسالة؟ ممتالش. معي صحن، طبق معي صحن ممنوش في دالة معي سكين، شوكة وملعقة معي سكين، شوكة وملعقة كجي سوصولي أين الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل؟